صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في <تصفيق> صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد انت فاطر السماوات والارض ومن فيهن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 وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهلاها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتقبل التوم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 لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب وكسيت وكسوتنا, من العري وكسوتنا من العري وهديتنا من الضلالة وبصرتنا من العماية وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا الله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 لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة اهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الامر كله على نعمته وسره لك لك الحمد أولا لك الحمد اخرا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا أنت المستعان وعليك التكلان لبيك وسعديك والشر ليس إليك والخير كله بيديك تباركت وتعاليت اللهم صل على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 اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك نثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك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 وعلمته أحدا من خلقه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم وجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدودا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك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 اهدنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة ومن فتنة المسيح الدجال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر اللهم انا نسالك أن تجعل لنا من الفهم عن رسولك صلى الله عليه وسلم ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمره العلماء العاملين اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم واجعلنا ممن يحيى على كلمه توحيد ويموت عليها وجعلها آخر كلامنا من الدنيا وجعلها آخر كلامنا من الدنيا اللهم وجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم وجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم وجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما ونستغفرك مما لا نعلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين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 اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وخص منهم الآباء اللهم وجزهم عنا خيرات اللهم عنا خير ما جزيت توارذ عن ولاده اللهم وارحمهم كما ربونا صبارا اللهم وارحمهم كما ربونا صبارا صغارا اللهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم وكما أكرمونا فأكرمهم وكما رحمونا فرحمهم يا رب العالمين اللهم من كان من آبائنا حيا اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية فمتعه بصحة والعافية ومتعه متاع الصالحين يا رب العالمين اللهم من كان منهم ميتان اللهم فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم واجعل قبره روضة من روضات الجنان ولا تجعل قبره حفرة من كفر ليران يا رب العالمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ويثنى كل شيء سبحان الذي تعطف بالعز وبالكبرياء سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زلة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله عدد خلقه يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون ومما لا يعلمون يا من يسلخ من الليل النهار يا من خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا تخلق ما تشاء يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يا من يعلم خاص رائلة الأعين وما تخفي الصدور يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من اضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والانثى الهنا وسيدنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم إلهنا وربنا إلهنا وربنا أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ها نحن في كلف مِنَ من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول فيه هل من سائل هَلْ هل من داع هَلْ هل من مستغفر لَهُ له هل من مستغفر فأغفر لَهُ ها نحن ببابك واقفون هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا ترجع إليك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بعذابك مستخفين ولكن غرتنا أنفسنا وسولت لنا أنفسنا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل اللهم انا نشكو إليك ضعف قوتنا أنت رب المستضعفين أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الملك ونحن عبيدك لا إله إلا أنت إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبار يا من كتب على نفسه الرحمة يا من سبقت رحمته غضبا يا من رحمته سبقت غضبا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا الله جئنا ببعضك مذنبين ف لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين تغفر لنا يا الله اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم اكتب في هذه الليلة ممن فاز بعتقك من النار اللهم تقبل من الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم وفق اللهم واجعلنا ممن وفق بقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا واكتبنا في من وفق بقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إن نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت بوائه وأوردنا حوضة نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم انا نسألك أن تتنزل علينا رحماتك اللهم انا نسألك رحمتك ورضوانك وأن تجعلنا ممن تباهي بهم من ملائكتك وأن تقول لنا انصرفوا نظفوا لكم اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة الشريفة المباركة اللهم واجمعنا جميعا في مستقر رحمتك على سرور متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقاتد اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا لا شيضا إلا شفيت، ولا ضالا إلا هديته ولا تائب إلا قبلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عزبا إلا زوجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا أسيرا إلا فككته ولا جبارا إلا قصمته ولا ساحرا إلا اهلكته اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين أنصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم عليك بمن طغى وبغى بروعتنا اللهم يا ناصر المؤمنين اللهم يا ناصر المؤمنين اللهم إننا نسألك أن تقر عيوننا بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يطاطلون لإعلائك كلمتك ونصرة دينك يا رب العالمين اللهم اقض اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من المحتلين المعتدين اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة الصالحين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق واكفهم شر التنازع والتفرق والاختلاف اللهم أبرن لهذه الأمة أمر راشدا وعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية اللهم احفظ علماء المسلمين وأيدهم بتأييدك ادفعهم على الحق يا رب العالمين اللهم نفعهم العالمين اللهم نفعهم العالمين وأمد في عمرهم على طاعاتك اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها وطمأنينتها وقيادتها وعزها ورخاءها واستقرارها اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيق وأيذه بتأييده وانصره بالحق وانصر الحق به يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح لسان المسلمين عامه والحاضرات خاصه واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم اجعلهن مسلمات مؤمنات طالتات تائبات عابدات سائحات اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن اللهم احفظهن من ان يفتن او يفتن اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار اللهم رحماك رحماك باليتامى والمحتاجين اللهم رحماك رحماك بالارامل والمطلقات والمعلقات اللهم كلهم لهم عونا ونصيرا اللهم من كان من اولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه اللهم من عليه بتوبه عاجله واجعله قره عين لوالديه اللهم يا من رد يوسف اللهم يا رد يوسف لابيه ورد موسى لأمه اللهم رد كل ضائبن على والديه واسعدهما برؤيته سالما معافا اللهم واحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم واحفظهم اللهم واحفظهم من كل ما يك لهم. اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار اللهم احفظ ابناءنا المبتعثين والمبتعثات اللهم احفظ عليهم دينهم واعراضهم اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع اللهم واجزهم عنا خيرا اللهم وفق رجال امرنا لكل خير واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفق رجال وأعنهم واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين واجعل أهلها وأهلها داعين للخير والرشاد على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين اللهم وحفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم واحفظنا من شر الشهوات والشبهات اللهم انا نستودعك ديننا اللهم انا نستودعك ديننا وايماننا ونفوسنا واهلينا يا رب العالمين اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك I'm oh, oh, oh, oh. وجد علينا بأفضل الحبوض من رضوان. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للوفاه قبل الموافاة اللهم ولا تكتبنا من رغمت انوفهم في رمضان وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم اللهم آت كل سائل منا مراده واكتب لنا الحسنى وزياده اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين